السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في الحلقة السابقة عن ذبح إسماعيل وتعرفنا كيف وصل الخبر لإبراهيم عليه السلام وكان في رؤيا منامية وكيف كان تأثير هذا الخبر عليه صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان بردا وسلاما على قلبه كما كانت النار بردا وسلاما عليه.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 أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال يا مرحبا بك أستاذ عاشق بداية دكتور جمال عايزين نعرف اين مقصود بالعنوان اللي احنا بنقوله ده ما المقصود بتاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الأمن الحمد لله القائل ان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم الله. الذي علمنا أيها الناس إن ربكم واحد وإن الدين واحد وإن الأب واحد والذي علمنا صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله تفلحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم الله. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد المجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شرت أنجعل الحزن سهلا فاللهم اجعل أمرنا كله سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم فهم سليمان فهمنا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 في حرم الله آمن وما حوله والمخصوب حرم الله الآمن ده هو قلبه لا أقول الجزيرة العربية بل قلب العالم كله نعم. الحرم الآمن يعني. تحدثنا قبل ذلك آه. كيف أن مكة هي مركز العالم, العالم الإسلامي نعم. كله أو العالم كله. العالم يعني مركز في مركز العالم والأسقرة الأرضية في مركز الكون المهم الارتباط الوثيق أنا عزيزي قصة تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن ومحاولة مزاعد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وحتى قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كنا لن نتلاوت إحنا لأن إحنا الآن حيال سيرة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يعني ودي مرحلة اللي بينها وبين سبع محمد ألفين خمسة سنة لكن أنا تعرض بسرعة للجراهم والخزاعيين والقريش لمحاولة التعرف على امتداد هذا التاريخ في جزيرة العرب يعني نتعرض لهم من خلال حديثنا عن بيت الله الحرام وليس من خلال حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هنصل نعم, عشان نعرف نعم ونعرض وحينما نعرض نحن لا نشتزئ الآن يعني سيرة إبراهيم وإسماعيل في حرم الله الآمن بمعزل عن تاريخ الأمة الإسلامية منذ أقدم الدهور فهذا الجزء من تاريخ الأمة الإسلامية يرتبط بسيرة آدم عليه السلام وزوجه اللذين نزل إلى الأرض وأسس أول مجتمع بشري يدين على أرض الإسلام انطلاقا من حرم الله الآمن وامتدادا شرقا وغربا ويرتبط ارتباط نصيقا هذا التاريخ تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وان بعدهما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 عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ورحين الإبرياء سبحانه وتعالى أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذن هم أهمتهم زي بيقول خدم لهذا الحرب فلذلك هم خدم في بيت الله تبارك وتعالى يعني أشرف خدمة أن نكون خدما في بيت الله تبارك وتعالى واضف إلى ذلك نلاحظ أن أم إسماعيل حينما وصلت إلى جوار بيت الله العتيق وتفجرت زمزم وجاء الجراهم ليقيموا بجوارها سمحت لهم قال بشرط لا حق لكم على الماء يعني إذا حتى ماء زمزم فيش حد سلطان عليه تبت عربين حتى لا يتحكم فيه حتى يتحكم في البحث فيه في البيع والشراء نعم هو ذا المقصود بإنه فهنا يأتي أهمية هذا الجانب طيب هذا عن دلالة لا يملكه أحد على طوال الزمن ولكن ماذا أو مدين ما الذي كان يدين به سكان هذا البيت العتيق قبل بعثة وأثناء, وأثناء بعثة إبراهيم عليه السلام يعني من المؤكد من خلال الدراسات التي قدمناها في الحلقات السابقة أن الجراهم على وجه التحديد الذين كانوا يجاورون أم سنعين يعني كانوا موحدين مسلمين لأنهم غير متصور أن يقبل إبراهيم وزوجه وابنه أن يعيشون في جوار ناس يشيكون بالله عز وجل وهم يعلمون جديدا وإبراهيم عليه السلام أحبنا جنوب واجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ بواءنا لإبراهيم كان البيت أن تشرك بشيء لازم يقوم على التوحيد أن يقبلوا بوجود ناس يشكون على الجرائم لازم سياق الأحاديث وأليات القرآنية أنه لازم يكون مسلمين يعني ولكن وجود سيدنا إبراهيم وكونه يترك زوجه وابنه في هذا المكان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 كان البيت كالأكمة الرابية تأخذ السيول من عن يمينه وعن شماله لا. وهو حينما خرج يعني او استودع الله عز وجل زوجة وابن الزهل استقبل بواجهه البيت للاكمة اللي كانت تمثل البيت في ذلك الوقت ربي اني اسكنت من ذلواتي بوالينا غير ذلك عند بيت المحرم محرم ربنا نقيمه الصلاة فاجعل افيدة من الناس تهوي اليهم فكانت فكان ال... ال... الوفدة ال... ال... الناس إنهم الجراهم القبائل الجراهم الذين جاءوا إلى جوار أم إسماعيل. لكن على الأقل. شاهد الدكتور جمال يعني أن يعني أريد أن أسأل بشكل أوضح ما الأدلة على أن الذين يسكنون البيت العتيق كانوا من المسلمين خلاف هذه المسألة لأن سيدنا إبراهيم لم يختر المكان طواعية أو بدأ يفكر في مكان فيه مسلمين. فيروح فيه لا هو ذهب هناك لأن الله أمره بذلك وليس لأن أهل هذا المكان من المسلمين هذه واحدة الأمر الثاني طمه قوم سيدنا إبراهيم كانوا غير مسلمين ويعبدون الأصنام وأبوه كان يعبد الأصنام وكان إبراهيم يعيش بينهم فليس السبب الوحيد في أن نحن بنقول أن هما هم كانوا مسلمين أن إبراهيم عليه السلام ترك ابنه وزوجه هناك ولكن هل هناك أدلة أخرى؟ لا أدلة أخسائية أن يكون إبراهيم عليه السلام عاش بين ظهراني قومه على أرض الرافدين يدعو إلى الله عز نعم وياقبر بالمعروف وبعدين حصلت المفاصلة وبعدين محاولة قتل إبراهيم وبعدين نجاة إبراهيم وبعدين كانت النتيجة ولا الجناه ولوطا التي باركنا فيها العالمين انطلق يؤدي فرض الله عز وجل على أرض أخرى لا. وكانت رحلته إلى مصر ثم بناء بهاجر على أرض الأرض البيت المقدس وبعدين عمرة هنا لازم عمرة أن يصحب زوجه والطفل الرضيع ابنه إلى واد غير زجر بجوار بيت الله العتيق. نعم. يعني ده الآن ما الدليل على أن سكان هذا المكان كانوا من المسلمين؟ في هو يعني لا نستطيع أن نجزم لكن مما لا شك فيه على الأقل أنهم يعني ما كانوا يعني ما فيش انحرافات كانت تدفع أم إسماعيل لأن ممكن إسماعيل تقول لا ده طلبوا من أم إسماعيل السماح بجوارها. من على إنها وهي التي تربت على الإسلام على قل يعني ما يعني ما فيش على أقل رزاء الأخلاقية ما فيش مثلا أنهم كانوا يحملون أوسانا معهم أو يتعبدون إلى أشياء تلفت نظرها لأن البيئة دي كانت بيئة نظيفة طاهرة في ظلها ترعرع رع إسماعيل عليه السلام وتربى تربية إسلامية في كان في أمه فإذا يعني من الواضح وإن كلا طبعاً يعني بالإضافة إلى ذلك نحن في جزيرة العرب سبق رسالة إبراهيم عليه السلام رسالة هود عليه السلام وسبقها رسالة صالح عليه السلام وصرفها أيضا رسالة رسائل سماوية سابقة فإذا ممكن يكونوا ناس من الذين بقوا على الفطرة من الأحناف الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرب لكن لا نجزم أنهم كانوا مسلمين بئة بالماء وإلا ما يعني آآ آآ وإن كان الشيء الذي أميل إليه أيضا أن عليه السلام حينما جاء ليطالع تركته أكثر من مرة لم, يجد يعني لم نجد توجيها واحدا يتعلق بالأشخاص الموجودين في الجراهيم الموجودين في جوارهم ولذلك يقال حتى في التاريخ أنهم استمروا على الإسلام فترات طويلة وبعد حصل انحراف هل يطرع بسبب دعوة إسماعيل لأنه إبراهيم كان هذا له... هذا الانحراف استلزم أن يكون إسماعيل أيضا نبيا ويدعو قومه فهل كان لإسماعيل رسالة وإلى أي شيء كان يدعو؟ نعم هو رسالة إسماعيل كان في الجر في جوار الجو... جو حرم الله الآمن وقد امتدت إلى جزيرة العرب ودعوا يذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فطبعا صاحب رسالة يعني من الثلاث مئة عشر رسولا.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 والزكاة والحج وأيضاً فضائل الأخلاق الصدق وأيضاً بر الوالدين، فإذا هو في رسالة كانت لإسماعيل عليه السلام في حرم الله الأمين، يعني لازم. لا وبعض إسماعيل دكتور جمال، من هم ولد إسماعيل؟ ما المقصود بولد إسماعيل؟ يعني هو الولد إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام لما تزوج من الجراهمة يعني تزوج فتاة أنجبت له 12 ولدا ما شاء الله. أخبرهم نابت. و وحتى اسمه خيذر ونابت هو يعني آ... آ... من ابناء إسماعيل يبقى هنا الجراهمة هم أخوال نابت ابن إسماعيل عليه السلام و... ونابت دي... ابن إسماعيل دكتور جعلان هو الذي كان من نسله محمد صلى الله عليه وسلم نعم م. النابس هو هو من دعف حيث هم الكره في صلاته إسماعيل عليه السلام كان في محمد صلى الله عليه وسلم و... وده الشيء الذي يلفت النظر انه يتسل... يتزوج إسماعيل عليه السلام من, من الجراهمة مش ممكن يتزوج فتاقة مسلمة مش ممكن يعني هذا غير متصور <تصفيق> هذه الزوجة كانت أنهين فيهم احنا عرفنا إن هو تزوج بامرأة وجاء إبراهيم عليه السلام وقال له غير عتبة بابك وبعد كده رجع المرّة اللي بعدها وقال له ثبت عتبة بابك فهو كان تزوج مرتين سيدنا إسماعيل التي تزوجها من الجراهيم هذه كانت الأولى من الثانية الثانية طبعا الثانية الثانية صحيح يعني الشيء الذي يعني يعني مش متصور إن إبراهيم وإسماعيل يطهر البيت مطلوب من يطهر البيت الطائفين والعاكفين والركع السجود والناس الموجودين في حرم الله لما بيركعوش ولا يزجوز لا يعني إذا دمن الأشياء اللي تؤكد و... يعني ولا... البيت كان فيه طائفين وراكعين و... لا... لا. وهو هو سجود وهو إمام لهذا البيت وساد وخادم لهذا البيت هذه من الأدلة قال مش معقولة أن إبراهيم عليه السلام أن يسمح لابن إسماعيل أن يتزوج بفتاة غير مسلمة أو من إسرة غير مسلمة لا. يعني لازم أيضا دي... كما نرسل في ذلك أن, إن كل إن إبراهيم عليه السلام يبقى إماما للمسلمين وكمان بعد كده من بعدها تكون الإمامة لإسماعيل عليه السلام الإمام ده للمسلمين مش ب lazım ناس يكون في مسلمين نعم يبقى امام وماني يعني دا <تصفيق> دا ل... امام وماني الاكت الامثال الابد ان يكون مسلمين الشيء الاخر إن... هو واضح ان ان يعني ادلت ان هؤلاء القوم كانوا مسلمين ادلة كثيرة استاذينك نستأنفها بعد الفصل في الكرام ما زال الحديث عن هؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون البيت العتيقة أثناء وبعد بعث إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام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 دكتور جمال قلنا أن هؤلاء القوم كانوا من المسلمين وحاج دليلت بغير دليل أو بأكثر من دليل فماذا أيضا عن هذه العلوم؟ وطبعا لما حينما أرسل إسماعيل في قومه من يعني من الشيء الطبيعي إنه أسلم سكن الناس آخرون من جوار جرهم أو من خلال خارج يعني من داخل الجزيرة العربية فيعني إذا لأنه مرة أخرى الإمامة كانت لهما في بيت الله العتيق للمسلمين. وإذا الجرائم وكان إماما للمسلمين مما دل على أنه كان هناك من المسلمين الذين كانوا يحطون وكانوا يحطون رحالهم إلى جوار بيت الله العتيق في مكة طل أو من القبائل العربية التي كانت تحط رحالها مش لازم بالضرورة الجرائم التي كانت تحط رحالها إلى جوار بيت الله العتيق على عهد إسماعيل والغالب من أهل الحرم طبعا يعني كانوا لأن ربنا سبحانه على أمر إبراهيم عليه السلام قالوا إذ بوءنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشتكي شيئا وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذا لا يسمح أن يكون في حد يشرك بالله عز وجل تواجد على الأرض حيقول حتى الآن الدابة هنا الآن ممنوع للمشركين ما كان مشكين أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم حاجة فمنأسف وإن الله على تقوى من الله وخير أم من أسه بذيانه على شفى يعني مؤسس هذا بيت يؤسس على التوحيد منذ أول لحظة منذ وضع أساس هذا البيت آدى أو حينما بدأته الملائكة أو كان هذا البيت على التوحيد آه. كما أن الذين كانوا يحجون البيت العتيق على عهد إبراهيم وقبل إبراهيم وهو ربنا منذ الطاهرة بيت للطائفين والعاكفين والركاش الجو الذين كانوا يحجون البيت العتيق بمناسبة حج البيت العتيق دكتور جمال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 يا كانوا يعني قبل نعم نعم يعني هو يعني لا شك فيه هو أو نقدر نقول كان حجّون البيت العتيق كيف كانت المناسك هي قد يكون الطواف والسعي والوقوف بالمناسك يعني في مواضع أخرى لكن هو يعني هو كانت زيارة للبيت العتيق مثلا أو أو يعني حج بكيفية لا نعلمها يعني يعني أن الحقيقة هو في حديث صحيحه كلها يقوي بعضها بعضاً أنها كانت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 ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم فقل إنه أول بيت يعني يوضع أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ها؟ فيها آيات بينات مخ... ومن دخله كان ولله عن ناس حج البيت من استطاع إليه سبيله no. بل يقال إن سفينة نوح في أسنم طافت بالبيت الع... في روايات يعني no. لكن في النهاية البيت العتيق لأنه وضع في الأرض مع نزول آدم عليه السلام سواء البناء ملته البنائك أو بناها آدم عليه السلام كان محط أنظار واهتمام وجذب القلوب نعم إلى نعم هذا المكان. نعم. نعم. إذا الحديث عن ولد إسماعيل مستمرا فهل ظلت الإمامة لهم دكتور جمال أم أنها ذهبت عنهم بعد ذهاب إسماعيل عليه السلام؟ يعني اللي حصل الحصل بعد فترة من الزمان بعد موت إبر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يعني استطاع ما بقول الشيطان في معركة الصراع يجلس للناس بطريق الإسلام. والوسوسة مستمرة كما ورد في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم ما. يعني من السابت الآن حينما نقرأ تاريخ هذه المرحلة ما بين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام حتى فترة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الله أنه الله. نجح الشيطان ونشأل نقول له الشيطان أن يشتال قطاعا من الناس عن دينهم قطاع مش نقدر لا نصغل هذا الشيء شيء لكن افراد حدث ذلك ويبدو ذلك في كيف استطارته يعني ما الانحرافات التي ظهرت على هؤلاء القوم وبها نستطيع أن نقرر نجاح ما ذكر استحلال حرمة البيت العتيق والظلم داخل حرم الله الامن واكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل بالبيت وظهر منهم من الفسق والفساد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 ولا تلتقط لقطته إلا التعريف فكون أن الناس تستحل حرمة الله وترتكب من الجرائم تستحل الدماء في حرم الله الأمن كون أن هي يعني تستحل تروع أو لا يروع صيده ولا يختلى خلاوة ولا يقطع الرطب إلا من وكمان الناس اللي كانوا يبيعوا ويشتروا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 من يأمرهم بالمعروف يأنهاهم عن المنكر أم أن كان فيهم رجل رشيد يعني ذكرت يعني كتب التاريخ التي سجل السلف فيما يتصل بال إن في واحد اسمه وضاد بن عمرو الجرهمي يعني يعني كان فيه نوع من الإيجابية يعني عارف إن طالما ربنا مكن الله لهم في الأرض فلدينا إن مكننا في الأرض وضاد بن عمرو الجرهمي يا دكتور م. جمال هو يعتبر نسيب سيدنا إسماعيل لا سيد أب... من خ... أخوة ما أخوة الجرائم أخوال إسماعيل. يعني سيدنا إسماعيل تزوج بنته هذا الرجل أخوال أبناء إسماعيل. أخوال مم. أبناء إسماعيل. آه. أخوال أبناء. آه. يعني سيدنا إسماعيل تزوج بنته. أفتا لا ما أدري ابنته على وجه التحديد نعم يعني على وجه. إحنا كل هذة أعمار. أقول إن رصاصاً بنته وأتى منها باثني عشرة. ولدا آه. منهم آه نابت و. وقد يكون من زوجات يعني يعني أكثر من زوجة مثلاً لكن إحنا.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 فقد رأيتم سمقتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم قوم هود وصالح وراقبوا كان يفعل ما هم كما, كما كان يفعل الأنبياء أيوه أن يذكروا أيوه قومهم أيوه بالسابقين أيوه قبلوا راقبوا الله في حرامه وأمنه فقد رأيتم سمعتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب فلا تفعلوا وتواصلوا وتواصلوا بمعروف وانهوا عن المنكر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته الحرام شوف ولا تستخفوا لا نوى دعوهم فعل ذلك بالله وبيت الله الحرام ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة وإياكم والإلحاد فيه بالظلم فإنه بوار وأيم الله لقد علمتم أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وَأَلْحَدَ إِلَّا قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ يعني دي كلمات الله تواب يعني شوف ما فيش حد ظلم وَأَلْحَدَ فِيهِ إِلَّا قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ وَاسْتَأْصَلَ شَأْفَتَهُمْ وَفَاحْذَرُوا الْبَغْيَاءُ فَإِنَّهُ لَا بَقَاءَ لِأَهْلِهُ فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَسَمْعْتُمْ مَن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 ثم إنهم لما ظلموا أهلكهم الله تعالى يعني هو أضف إلى النقص الظلم ولا تظلم من دخله وجاء معظما لحرماته مم. ومش بس كده وآخر جاء بائعا لسلعته لأنه كان يقلوا أموال الناس اللي جاييني بيعون سلعة بتاعتهم يقضوا أموالهم فبائعا لسلعته أو مرتغبا في جواركم وما حاولوا زياد جنبكم ما تطردهوش ما تحربهوش ومش بس كده فإنكم إن فعلتم ذلك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 يبقى إذن الجراهم الذين عاشوا على الإسلام في عهد إبراهيم وإسماعيل وكانت لهم الريادة والقيادة لأن الناس كانوا يعظمون أهل الحرم يعني الجزيرة العربية وأهل بالأهل الأرضي يعظمون يعرفون قدر هذا الحرم وعشان كده كانت لهم حرم ما حدش يطمع فيهم فلم يهيئ لهم حرما آمنا ويختطف الناس من حولهم ربنا حيئ لهم الأمن والأمان في هذا الحرم فهو بيذكرهم بأن هذه نعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فعشان كده ذكرهم الله الرجل وده شيء جميل لأن يقعد فيهم لسه ناس فيهم خير وذكرهم بهذا الأمر وهذا ينسحب على أهل الحرم في كل زمان ومكان يعني عشان ودي رسالة أن الخير فيهم دائما يعني لا, يعدمون رجلاً صالحاً. لا يعدمون رجلا صالحا وذكرهم بالخير نعم. فيهم. ولكن هؤلاء القوم عندما وجدوا هذا الرجل الصالح الذي ذكرهم بكل هذه المعاني الطيبة ونهاهم عن الظلم في البيت الحرام كيف كانت استجابتهم هل استجابوا لهذا الكلام أم لا؟ للأسف إنه يعني ما كان فيه تجاوب وقف رجل من من أهل من الجرائم قال من الذي يخرجنا من الحرم يعني شوف وقفهن. من الذي يخرجنا هل أسن عز العرب وأقترهم رجالا وسلاحا فقال المضاد بن عام إذا جاء الأمر بطل ما تقولون عشان كده فلم يقصروا عن شيء مما كانوا فيه ظلوا على من فيه واشتدت الإيه اخازتهم العزة بالإثم يعني لذلك الرجل يعني إيه في هذه المرحلة من المراحل وجد إنه يعني يخشى أن ينزل العذاب بهم فلذلك قرر إنه هو يترك الحرم وإلى مكان آخر خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ينزل بهم وخاصة أن طمرت زمزم وزي ما جربونا فرأيتم أن أصبح ماءكم غورة فمن يأتينكم بماء معين غي بالماء فالرجل الخشي على نفسه يقوله كان في غزلتين من ذهب وعند السيف القلعية خدها وبحث عن البئر وتمر فيها الأشياء وقرر أن يترك آه... معذرة دكتور يعني حيقول كان في غزلتين من ذهب. أيوه وأسياف قلعة دفناه في موضع الغزلتين دول يعني كان أكاد أصنام مثلا على شكل غزال ولا إيه؟ يعني هو قد تكون من, أط... من من أموال الكعبة لأنهم أكلوا أموال الكعبة الناس كانوا يوقفون أشياء على الكعبة احتمال تكون من لكن هو الخبرها كذا يا دهني... دكتور. أخذها ودفنها هو بالقرب من؟ لأنها دهن هذه دهن؟ أموال الكعبة. ولا يريد يعني, لأ... يعني يريد وأن يحافظ أن... على هذه الأموال المو... ولا يتركها لهم. لا يتركها لهم. مم. فأدفنها وأسيف يقول الزيف لما كان في لما جاء ما تعمل جرم في الحرم وما تسرق من مال الكعبة سرا وعلانيةً عمد إلى غازلين كان في الكعبة من ذهب وأسيف قال عيّف تفنى في موضع بئر زمزم وكان مئباً زمزم قد نضب لما أحدثوا واحدثت قبائل الجراهيمة في حرم الله الآمن من أحداث يا الله يعني, يعني ماء زمزم نضب هل نضب هنا المقصود بها أنه هو قل ولا أنه انقطع تماما لا هو هنا هنا درس لأنه هو يقول حفر البئر مكان البئر وكانت نضب الماء ما كانش في مية خالص ما كانش في خالص آه. آه. وكانه قال يعني أدفن هذه الأموال هنا حتى أيوه. يأتي قوم يعبدون الله تعالى وعندئذ سوف يجري الله لهم الماء وعندئذ سوف يجدون هذا المال. نعم يعني هو أراد كان. حكي كذا زي ااا أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في, في المدينة وكان نعم. تحته كنز لهم. نعم. نعم. يعني إذا الله يعني هو إذا بيت أسس على التقوى. كان يعيش بجواره أناس مسلمون لا. كانوا يعبدون الله ويعذرمون حرمات الحرم الآمن لكن بغوا وتجبروا وطغوا وأفسدوا في الأرض هؤلاء كان... الذين بغوا وتجبروا وأفسدوا لابد أن لهم عاقبة ولابد أن لهم عقاب من الله تبارك وتعالى استأذنك ناخذ بعض الفاصل مشاهدان الكرام فاصل قصير ونعود بعده لنعرف كيف كان عاقبة هؤلاء الذين بغوا وظلموا نلتقي مع هذا المعنى بعد الفاصل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 <تصفيق> فلما انحرفوا يعني ربنا قال لئن شكرتم ولئن كفرتم من عذاب الأشياء ربنا قال وانت تولى واستبدل قوم غيركم ذلك بأن الله لأكم مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يعني يغيروا ما بينفسهم ربنا يقول صلت عليهم الخزاعيين ومن الخزاعيين دون من القبائل التي هجرت من جنوب الجزيرة العربية بعد يعني قبل في عهد الدولة ما تسمى بالعهد الدولة السبوي القبائل الخزاعية المهم منهم القبائل الخزاع هذه عشان التفصيل يعني هاجروا إلى جوار بيت الله العتيق وقاتلوا الجراهم وأخرجوه من مك يا قاتلوا قوما يعني كانوا ماكثين في هذا المكان منذ ألف عام نعم اجتوجدوا من زمار الفن هنا لان الدوله السبائيه كان لهم مكان ولهم قبائل ولهم رجال ولهم اسلحه وقوه خلص. نعم كانت لهم طبعا هنا ولكن هنا بقى ابناء إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام اعتزلوا هذه الفتنه ام سابوا وتركوا الموقف لغاية ما وغلب الخزاعي الخزاعيون الجراهم يعني هنا زي ما جرب سبحانه وتعالى وإن تولوا يستبدل قوما غيركم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 سرية فتح مكة ففتح مكة لكي يحررهم من قبضة بني بكر في حرم للأمن في الثامن السنة الثانية الثامنة من الحج دي موضوع تاني لكن يعني الخزاعيون ظل ظلوا يتناثرون في هذا المكان على صلاحهم وتقواهم هذا حتى بعثت محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا هو في وهو خزاع يعني رغم أنها يعني كان لها الأمر في بيت ولاية في في في مكة المكرمة ده كان حصل انحرافات. منهم هم كمان نعم انحرافات من أهل خزاعة صار له طبعا يعني يقولوا أن كانوا وصلوا, وصلوا أصبحوا قوموا سوء الشركة فاشا فيهم مظهر ذلك من خلال في واحد اسمه عمرو بن لحي أول من سيب السوائب هو اللي أدخل عبادة الأصنام في بيت الله العتيق في مكة المكرمة دامر خزاعة لكن يعني شوف نحن شفاءنا أن قصة إسرام استمرة وقلنا أن الشيطان يعني مش ممكن يسكت للإنسان أبدا أنا بنقول إحنا بنبحث عن النموذج الذي تصده شوف حرم إبراهيم عليه السلام والجراهمة في بداية تاريخ تصده في قصة الصراع لشياطين الإنس والجن واستمرت الأمور مستتبة وحرم الله الآمن يعني آمن مطمئن ويقصده العباد والطائفون والركع يعني لكن لما فيه نوع من الغفلة وفي انحرفات تحدث يعني آياتهم زي ما قال ربنا سألك بأن الله يمكن غير النعمة أن علىها قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المهم ان الشاهد ان بدأ الخزاعيون يمارسون نفس الانحرافات اللي هو الشرك في حرم الله الآمن ظلم من دخل في ولا أحد يأمن في حرف الله الآمن سواء كانوا تجار أو ناس يقصدون البيت لتعظيمه يعني الانحرافات وقعت مرة أخرى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 سدانة البيت أمر البيت العتيق إلى قريش مرة أخرى من خلال قصي ابن كلاب في عشان كده ابن كثير بيعلق على الخبر ده يقول رجوع سدانة البيت إلى قصي ابن كلاب فراجع الحق إلى نصابه ورد شارب العدل بعد ايابه به واستقرت بقريش الدار وقضت من خزاع المراد والأوطار وتسلمت البيت العتيق لكن بما أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلب الرزق منها وأنزل قصي قبائل قريش أباطح مكة وأنزل منهم زواهرة فكان يخال القريش الأباطح وقريش الزهار بعد فلما بإذن عادت الأمور إلى إيه؟ إلى سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام إلا ما ذكرت وعاد الأمر إلى نصابه مرة ثانية أيوة. ورجع الناس إلى دين الله مرة ثانية م. على يد قصي بن كلاب وهنا بعد قصي بن كلاب عشان يعني إشارة سريعة عشان نقدر نربط هذا يعني بداية سيرة ميلاد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا كانت له له أولاد أكبرهم ع... كلاب. أيوة مم. أكبرهم عبد الدار الذي تولى خدمة بيت الله الحرام بعد وفاة والده الوخصي. وها بعد وفاة عبد الدار صار الأمر في أبنائه وأبناء أخيه عبد مناف. فكانت السقيفة والرفداء لعبد الشمس بن عبد مناف. وكانت الحجاب واللواء والندوة لبني عبد الدار. وانتقل السقيفة والرفداء بعد ذلك إلى هاشم بن عبد مناف. ولد عام 464 ميلادي وتوفي 510 ميلادي. خل بالك محمد صلى الله عليه وسلم ولد 571 ميلادي. الذي تزوج. سلمة بنت عامر الخزرجية فوجدت له شيبة وبعد وفات هاشم انتقلت الرفادة والسقاية الاخير المطلب خلس مئة وعشرين ميلادية الذي ذهب الى المدينة لإحضار ابن اخي شيبة اللي هو عبد المطلب من عند اخواله وبعد وفات عبد المطلب تولى ابن اخيه عبد المطلب جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السقاية والرفادة خلي بالك تسلسل دعوة ابراهيم عليه السلام اللي هو الـ إبراهيم الـ الـ الـ إسماعيل اللي هنا ثم خل أما الحجاجة فقد ظلت في أيدي بني عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ولد العبد المطلب م. اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عشرة نفر وست نسوة يعني 16 منهم العباس وحمزة يعني أعمام وعمات الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي أيوة. 15 أيوة ووحمزة وعبد الله وابو طالب عبد الله اللي هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه وابو طالب واسمه عبد مناف والزبير والحارث وابو لهب واسمه عبد العزة وصفيه ام حكيم البيضاء وعاتكه اميمه واروى بره وهم عبد الله وابي طالب والزبير وجميع سائر اصطفيه فاطمه طعم الى اخر ما ورد في هذا المصنف فمحمد أشرف ولد آدم كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان الله اصطفى كنانا من بني اسماعيل ان اصطفى كنانا من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم الله يبقى فرصول الله صلى الله عليه خيار من خيار يبا إذن هذا بالإجازة سريع تاريخ الأمة الواحدة وتاريخ بيت الله العتيق مش فقط من زعهد آدم عليه السلام. وتاريخ الأمة، ولكن تاريخ, تاريخ, تاريخ البيت لا يلعتيق حن حن تناولنا صلّا في حلقة مبولة. إن هو تاريخ الأمة ال الواحدة وتاريخ بيت العتيق أن إحنا حرسين تاريخ الأمة الواحدة تاريخ الأمة المسلمة اللي بيقولوا عليها تاريخ عصور الحجرية وما قبل التاريخ وتاريخ الانسان اللي ما كانش يعرف له رب ولا دين هذا هو تاريخ الأمة الواحدة أشرف تاريخ. أنصع. هذه الأمة التي تعرف ربها منذ أن خلق أول بشر على وجه الأرض وهو آدم عليه السلام. نعم. وهذه تحتاج يعني نصل إلى مجموعة دروس مستفادة حقيقة في لازال وقت نستطيع أن نحن. إن داري. شاء الله ندخل على دروس مستفادة من نعم. من هذا الموقف يعني. فنقول إن يعني أول حاجة إن مكة تنفي خبثها بيت الله العتيق. مكة تنفي خبثها. وأنه الله في حياة الأمم. هل حي تقصد بمكة تنفي خبثها اللي هي فكرة أن كل من يظلم في مكة يكون جزاؤه الهلاك كل من يظلم والفضل. كل من يبغي كل من يهدر حرمه حرم الله الآمن كل من يهدر حرمه الإنسان تنفي خبثه عشان كده الله جعلها حرما آمنا ما ينفعش حد يعمل الكلام ده فيها أيوة وقد يستدرج لكن في النهاية عشان كده يقولوا تبكوا تبكوا يعني تدقوا سموها بكة قالوا تبكوا أعناق الذين يستخفون بها نعم. وفي من أسمائها الحاطمة التي تحطم من استخف بها فاذا مكة هنا تنفي خبثها ولله في حياة الأمم سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل ايه هو السنة التي تتغير إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم والذر تدا لهم ولا يبدلن لهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشكون بشيء من خلال الآية دكتور جمال يبدو يعني وعد الله للمؤمنين أنهم إذا يعني قاموا بشروط معينة مكن الله لهم وإذا مكن الله لهم فالتمكين أيضا له تبعات وله مسؤولية إذا يا ربنا سبحانه يعني أقول إبراهيم وإسماعيل والجراهم الله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض وفي حرم الله الامن كمان مش بس في اشرف البقاء نمرة اثنين انه مكن لدينهم الشريعة مطبقة الحدود مقامة الأمة الناس يؤمنون هذا التمكين الرباني كما قلنا وكمان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان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 زرية الممكن لهم في ارض الله في حرم الله الامن عن القيام بواجباتهم تركوا الامر بمعروفة عن المنكر تركوا التواصل بالحق والتواصل بالصبر ظلموا انفسهم بالشرك بالله ظلموا غيرهم بغيا في الارض واستكبارا استحلوا حرمة البيت العتيق ظلموا من دخله اكلوا مال الكعبة ظلموا منهم وظهر منهم الفسق والفساد حتى أنهم كانوا يأتون الفاحشة يعني في في حرم الله الأمين دي مشكلة يعني خطيرة جدا يعني دي نسوا عهدهم مع ربهم وعهدهم مع أنبيائهم ونسوا الأساس الذي أقيم عليه البيت العتيق وحرم الله الأمين وهنا كان لابد أن نتحقق في صنّة ربانية أخرى في اللي هي كأني من قرية عتت عن أمر ربها ورسله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 في <تصفيق> في في سطر لأن نعم هو فصلت الله الجراهمة الخرزاعيين ليخرجوا الجراهمة من حرم الله الآمن بعد ألف سنة وزمنا قال وانت تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم يكونوا أمثالكم وبعدين وجاء الخزاعيون قد مكن الله لهم في حرم الله الآمن ودار الزمان دورته ونسي الخزاعيون سيرة الذين ظلموا وفسقوا في حرم الله الآمن فكان على الله أن يخرجهم وإن يستبدل قوما غيرهم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 وأشرك القراشيون من أبناء إسماعيل وفسقوا وظلموا بل وقعدوا في طريق الإسلام اللي يريدون توحيد الله رب العالمين وصدق فيهم قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين فكان لابد أن عليهم لقد صلت عليهم أن صار التوحيد محمدا وصحبه فاخرجوا المشركين من بيت الله الحرام وتهروا الحرم الآمن من أدران الشرك وارتفع نداء لا إله الله محمد رسول الله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 الى هذا الحين لكم مني اطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>